117. وأما من بخل واستغنى 118. وكذب بالحسنى 119. فسنيسره للعسرى 110. وما يغني عنه ماله إذا تردى 111. إن علينا للهدى 112. لنا للآخرة والأولى 113.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 لذات غوا وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى